وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارهيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ أَفَاوُوا لَمُذِيقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستن بونك حق بق قل واربي انه لحق وما انتم بمعجزين